3. جز صحيفة 41 تلك الرسول بعضهم على بعض منهم ما كلم الله رفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناهم بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل من بعد من بعد ما البينات ولكن يختلف فمنهم من آبنا ومنهم من كفر شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يوم لا بيعون فيه ولا ولا شفاعة والكافرون هم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ وسنة ولا نوم له ما في سماوات وما في الأرض من الذي يشفع عيناده إلا بإذنه يعلم بينين وما خلف ما لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسعك الرسيم في السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرر في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكر بالضاوة بيؤمن من الله فقد استمسك بنعوة الوثقى لا نفسها لها بالله سميع عليم والذين امنوا يخرجهم من, يخرجه من ظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الضلاله يخرجونهم من النور الى ظلمات الى اصحاب النار هم فيها خالدون الا ترين الذي حاج ابراهيم في ربه الله الملك اذا قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت الله من من الذي لا الله الذي على على عروشها قال هذه بعد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أحيق> <تصفيق> قال لبست يما أو بعض يما قال بل لبست ميت عاميا فنظر إلى ضعامك وشرامك لما تسنى فنظر إلى حمارك لنجعلك عيتا للناس ونظر إلى العظام كيف نعشدها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم الله على كل شيء قدير قال <سؤال> البرام رببع كيف تحي الممت علىلا تؤين على بلا ولا لاظضن النقلبي قال فخل عة من الضيل فصح سمج على على كل جبل منجد انا ثمده الندين ك ساية ذاعلم أن الله زكي مثل الذينا في أهم فيسببلنا كماحبت أ السعة سن في كل ثملات منتحبة والله يتبع هذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبضلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا من آخر فمثله كمثل صفوان علي التراب فأصابه أبنوا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كثب والله لا يهد القوم الكافرين ومثل الذين ينفغون أما لهم وبتغاءما رضاك الله وتثبيتا من أفسهم كمثل جنة من ربوة أصابها بابننا فآتت أكلها الضعفين فإلا منصبها بابننا فضلوا والله بما تعملون بصد أيبت أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنابين تجيمين تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابها الكبر وله ذرية من بعفا فأصابها أي أنصار في كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا ان في غميا ضيعت ما كسبتم مما خلق ملك من الأرض ولا تأمن من خبيث من تؤمنون فقلت بآخذه إن لا تؤمن ضفه وعلم أن الله عزيز الشيطان يعيدكم من فقرة أمرك من فحشاء والله يعذك من منه يفاضل والله الله رسل علي الحكمة من يشاء ومن يأتى الحكمة فضد خيرا كثيرا وما يذكر إلا قول الباب وما أنا فقدت منا فقد إننا ذرتما ذنيا فإن الله يعلمهم مال الظالم من من أنصار إن تبدو صدقات فنعم ماهي وإن تقصها وتؤلف فقراء فهو خير لكم من يكفر عنكم من سيادتكم الله بما تعملون قبيل ليس عليكم هدايا لكن الله يهني من يشاء وما تنفقون خيرا فلأنفسكم ما تنفقون إلا ابتغاء بالله وما تنفقون خيرا فإنكم أنتم لعدو ظلم للفقراء الذين يحصلوا في سبيل الله لا يستضعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا من تعرف تعرفهم يسمهم لا يسألون الناس إلى حافه وما تنفق من خيرها فإن الله به يعلم الذين ينفقون أما لهم بلا لأنها رسروا على نتنا فلا مجروا معين ربهم خاف عليهم ولا هم يحزنون لئن نهى كنا ربا لا إلا كما يقوم الذي تردد الشيطان من المس ذلك بان قالوا انما البيع مثنى ربا الله البيع وحرم الربا فمن ما وضيتم ربي سلف لله من الله منعد فاولئك اوفى بالله اخواني يا الله الباب بصدقات والله لا يحب كل ان الذين منعوا عن الصالحات اعظم صلاتات واذكى كان لهم اجر من عليه ملامحنا يعني الذين امنوا تقوا الله إن لم تفعلوا فأذنوا بحال من الله ورسلونه فإننا تبتن فلكم رؤوسا ما لا تظلمون ولا تظلمون فإننا كان ذو عشرتين فنظلتم لا ميسرا وأنا تصدقوا خير لكم إذا كنتم تعلمون واتقوا يا ما فيه إلى الله ثم تفاكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداي أنتم بدين إلّا جل مسلم فكتبه وللكتب بينكم كاتبا بالعدل ولا يأب كاتبن أن يكتب أيكتبه كما علمه الله فليكتبه والملل الذي عليه الحق واليتقبل ربه ولا يبخس من شيء فإن كان الذي عليه عقسا فينه الله عفا نبلا يستضع أيمن له فاليمل باليه بالعدل واستشهد شهيدا من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأة من من ترضى من من شهداء أن تضل إحداهما فتذكّر إحداها الأخرى ولا يبش شهداء إلى ما ولا سامو أن تكتبه صغيرا أو كبيرا أجلي لعليكم أقابس دعينا الله أقابس من شهادة أدناه لا ترتاب إلا أن تكونت تجارة حاضرة وأن بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهد بإذات بائع ملا يباركتم ولا شيد فإن تفعلون فإنفسكم بكلمت الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبانا فرهانا مقبضة فإن أمن بعضكم بعضانا فليؤدي الذي ائتم من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم يغلبه بالله بما تعملون عليه لله ما في وما في الأرض فإن ما في آنفسكم أبتخفه يحاسبكم به الله فيظافر لمن يشاء ويعذ من يشاء على كل شيء إننا قادير من الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأضعنا وفعناك ربنا وإليك النصير لا يكلف الله نفسا إلا بشعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخضأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرعنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضربت لنا به بعف عنا بغفرنا وارحمنا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي النقي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت التوراة والإنجيل مينا قبله دليما سوا أنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله معذاب شديد و الله عزيز نذير تظام إن الله لا يخفى علي شيء ما في الارض ولا في السماء والذي صبرك في الرحم كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن من الكتاب أخر متشابهات فما الذين في قلوبهم وما فيتبعنا ما تشابه من ابتغال فنة وابتغى تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقنا في العلم يقولنا منا به كل من عين ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذا ليتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك مات ربنا, إن ربنا إنك جامع الناس بيعملنا رأيب فيه إن الله لا يخذف الميعاد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إنا الذين كفروا تغني لا ننتون عنهم ما لهم لابلاذ من الله شيئا ولاكهم يعود النار كذب آل فرعون الذين مين قبلهم كذب بآياتنا فأخذهم الله بدون بهم الله شديد العقاب وللذين كفروا ستوالبنا بتوشر النيل جهنم مثل مهد قد كان لكم آيات في فئتين ثبتا فئتان تقاتن في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثل رأي العيد والله يعيد بنصهم ما يشاء إن في ذلك العبرة لولي الأبرص زين الناس من النساء والبنين والقناة ضير القناة ضرت من ذهب والفضوات بالخيل ومتغل نعم الحرس ذلك متغل الحياة الدنيا الله عياده وحسن نعاب ونبيكم لقال من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جناتنا تجيني تحت الانهار وقال لنا فيها وأزواج ضهر ويواج من الله والله بصير بالعباد صحيفة 51 الذين يقولون ربنا إننا منا فأوفر لنا ذنوبنا بقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفيدين والمشتوفين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة تول العلم طائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن تنعند الله الإسلام ومختلفا الذين وتنكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيان بينهم من يكفر بآيات الله فإن الله سريع لحسابه فإن حاجك فقل أسلمت ورهي لِلَّهِ ومن تبعا فقل للذين أُوتُوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدى وإن تولى فإنما عليك البلاغ فالله بصير من إِنَّ إن الذين بِآيَاتِ اللَّهِ الله ويقاتلون النبيين بغير حقهم ويقاتلون الذين يأمرون بالقصر من الناس فبشروا من عذاب الإلم أولئك الذين حبضت أمالهم في من أَلَمْ تَرَ الَّذِينَ يُوتُونَ نَصِبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ أَن يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضِينَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ تَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا يَوْمًا مَّعْدُودًا ضَلُّوا فِي دِينِهِم كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا مِلْءَ كُلِّ نَارٍ مَا كَسَبُوا مما نتشاء وتعزل ما نتشاء وتعزل ما نتشاء بذلك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليلة في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما نتشاء بغي الحساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أم ينادون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء لا أن تتق من امتغاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإن تخف ما في صدورك ما تبدوه يعلمه الله ويعلم نفس ما باته والله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت مياس تبدل أن بينها وبينه وَبَيْنَهُ معيدا وما يحذركم الله نفسه والله روفم العبادة وليما كنتم الْعِبَادِ الله فالتبجعوني يحببكم الله أغفر لكم ذنبكم الله غفور ورحيم قل أضيع الله من رسول فإن فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونحبى على على من لك ما في فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها الأنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرت الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبل فتقبلها ربها من قبلها حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عين رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالتها من عيد الله إن الله يرجق من يشاء بغير حسابك ناديك دعاء زكني رب قال رب هملي ملدنك ذريتان ضايبه إنك ذمي الدعاء فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في أن الله يبشرك بياحي مصدقا بكلمات من الله وسيده وحصرا من الصالحين قال رب عنا يكون لي غلام وضاد بلا غنيا كبروام قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعلني آية قال آية قال لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة وذكر ربك كثيرة وسبح بالعشي والإبكاء وإذ قالت الملاكة يا مرم إن الله أصطفك وظاهرك واصطفك على نساء العالمين يا مريم من قنتين لربك والسدي والكعيم والراكعين ذلك من أم الغاب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أظلم ما يمك في المريم وما كنت لديهم إذ يختصن إذ قالت الملائكة يأمر إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجهانا في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وَيُكَلِّمُ الناس في المهدي كهلا ومن الصالحين. قال رَبِّ يكون لي ولد ولم يمسسني بشهر. قال كذلك إن الله يخلو ما يشاء إِذَا قضى إذا غضاءه فإنما يقول لهم فاكن ويعلمهم الكتاب الحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني سرا إلى أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الضيئ كهيئة الضيئ فأنا في خفيفاكن ضيئا بإذن الله بإذن الله بما في إن في ذلك ونصدقا لما بين يدي من التورات بلوحلا لكم بعضا الذي حجم عليكم واجئتكم بعيات من ربكم فاتقوا الله ويضيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صرار المستقيم فلما أحس عيسى منه ملك فقال من أنصاري إلى الله قال الحواريون أنحنا نصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا منا النبي ما انزلته واتبعنا رسولك فكن مكر ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ا مني ظاهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فهو كفر الى يوم القيامه ثم الي ا مبرئكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا فعند الله مآبنا شديدا في الدنيا والاخره من ناصرين واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم جزاهم الله لا يحب الظالمين ذلك من الايات وذكري الحكيم يمن مثل الله لادم خلقه من تراب ين قال له كن فيقول الحق من ربك فلاتيكم من ممترين فمنحك في من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعوا ابنا انا ابناكم نساء انا ابنساءكم انا ام فانا افشتكم افشتنا بانفسكم ثم ابتي الفنان لعنه الله على الكاذبين إن هذا لهو الغصص الحط وما من إله إلا الله إن الله له هو العزيز الحكيم فإذًا تولى فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وننشك به شيئا ولا يتقذ بعضنا بعضا ربنا والى الله فإن تولى فقل تدب أن نتبع يا أهل الكتاب من تحاج ونفي ابراهيم وما منزلت التوراة والايمان إلا مما فلا فلاتحجوا انتم هاولا حاجزت في ما لك من علمنا فلم تحاجون في ما ليس لك علم والله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ يُرَاهِمُهُ هُنَيًّا وَلَا نَصْوَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَدِيثًا مُسْلِمًا مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ تَبِعُوهُ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُحِبُّونَ اللَّهَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَحَافِظُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُبَلِّغُنَّكُمْ مَا يُبَلِّغُونَ إِلَّا يا اهل الكتاب لستم على حق بالباطل وتكتمون الحق لانتم تعلمون وهو ظالم باقيه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار مكفر اخر من ولا تؤمنوا الا لما نتبع عليكم قل الله ان يعتا حد مثماوات ثم انحاجوك معي قل ان, إن الفول بما يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من يتأمّن بضياء ظالم وأدّيه إليك ومنهم من يتأمّن بدينال الله يؤدّيه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بانم قال ليس علينا في الأمين سبيل فيقولنا على الله فيقولنا على الله إن كل بابهم لعلم بلا من أوفى بعهته والتقى فإن الله يحب المتغين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنان قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم على القيامة ولا يزكيهم ولاهم عذاب أليم bina minum la fereyga yelunas neta min kitab el tahsibe <Sessizlik> min al kitab ve mahve min al kitab veya gül ne ve min eyyin Allah ve mahve min قال أأقررت ما أخذتم مع ذلك يصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فما نتولى من بعد ذلك فولاك هم الفاسق فغير دين الله يبغون وله أسلمانا في سماوات والأرض ضوعة وفكرها وإليه يرجع والامناء بالله وما نزل علينا وما نزل علي ورامى باسمه على إسحاق ويانق بالأسباب وما وجه من سبعين سبنا من نبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم من أحب مصطفا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين كيف يهدين لا يقبل من كفر بعد إيمانه شهد أن رسوله حق وجاء من بينات ل الله لا يهت الغم الضال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجبعين خالين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا من ينظر إلا الذين تابوا من بعد ذلك وغصوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لا تقبل تابتهم وأولئك هم الظال إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولا اشتدى به أولئك لهم عذاب عليهم وما لهم من ناصر Kadang Allahul